لك الحمد يا ربنا كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن لك الحمد أن جعلتنا في أمة خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام تتوالى نعمه وتتتابع خيراته وآلاؤه فسبحانه من رب كبير متعال مستحق للحمد والثناء والإجلال لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين بعثه ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وهاديا وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة المباركون في ليلة كهذه ليلة الجمعة يجد المسلم نفسه منقادًا إلى الاستباق إلى فضل الله وخيراته ورحماته وخصوصا إذا ما من الله عز وجل عليه بشرف زمانٍ أو شرف مكان ونحن هنا في رحاب بيت الله الحرام وعلى مقربةٍ من كعبته المعظَّمة التي جعلها قيامًا للناس فإننا نجد أنفسنا كذلك مغتبطين بما يكرمنا الله تعالى به من الاشتغار بطاعته وذكره والتقرب إليه بما يحبه سبحانه وتعالى بما يرفع الدرجات ويكثر السيئات ويحل الرحمات والبركات ألا فاعلموا أن ليلة كليلة الجمعة في مكان كهذا فإننا أكثر ما نغتبط باشتغالنا بأمر يقربنا من رحمة ربنا وشيئا نصيب به طرفا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الاستكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة عمل صالح يتقرب به المسلم إلى ربه يصيب سنة ويمتثل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه وهو أيضا يغتنب رحمات وبركات لأن كل صلاة يصليها المسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم يجد بها عشر صلوات من ربه رحمة وبركة وفضلا وما بين ذاك وذاك لا زالت هذه المجالس في الشمائل المحمدية تعلمنا سننا نبوية عظيمة وتقوم فينا سلوكا معوجا كثيرا وتصحح فينا كثيرا من أنماط التفكير والمعتقد والعبادة والسلوك كيف لا ونحن نقلب صفحات من هدي أعظم إنسان رضيه الله لهذه الأمة نبيا ورسولا بل نصبه الله عز وجل لهذه الأمة أسوة ودليلا ثم أعلن لنا ربنا الكريم سبحانه وتعالى فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا فما أظن مسلما إلا يرجو الله ولا استترى مسلماً إلا يرجو الدار الآخرة ولا ترى مسلما إلا يحب أن يتقرب من ربه فكل أولئك يقول الله لهم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر كل أولئك يقول الله لهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هذه الأسوة الحسنة التي جعلها الله في حياة نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم نحتاج حقيقة أن نقترب منها أن نغترف من هديها أن ننهل من معينها أن نجعلها مرآة ننصبها في حياتنا ننظر فيها إلى واقعنا إلى أقوالنا إلى أفعالنا وتصرفاتنا وسلوكياتنا نحتاج أن نجعل هذا الهدي النبوي الكريم معيارا. نزل به أحوالنا وأقوالنا وأفعالنا نجعله ميزانا ننصبه للمفاضلة بين بعضنا فإن أفضلنا وخيرنا وأكرمنا وأحسننا هو أكثرنا تقوى والتقوى التي أرادها الله أن تكون طريقا إلى مرضاته جعلها مقترنة بسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل حديثنا أيها الإخوة الكرام في كل ليلة من ليالي الجمعة بفضل الله تعالى ومنته تتابع في تقليب الصفحات في شمائل أعظم الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم نقلب الصفحات تلو الصفحات ونغترف من معين هذا الهدي النبوي والشمائل المحمدية من أجل أن نروي ماء المحبة في قلوبنا أولا ومن أجل أن نؤسس لإيمان صادق بنبينا صلى الله عليه وسلم ثانياً ومن أجل أن يكون الطريق إلى اتباع سنته واقتفاء أثره وهديه طريقا معبدا ميسورا فلا يساغ لأحد ولا يتأتى له أن يسلك السنة وأن يطبقها في حياته وأن يعيشها إلا إذا عرف طريقها فمن عرف طريق السنة تأتى له أن يسلكها نحن في الشمائل المحمدية نحث الخطى نقلب الصفحات نشمر عن السواعد حقيقة بحثا عن السنن ومواقعها في الحياة بحثا عن هدي أكرم الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم نبحث عنها أين هي فننقل أنفسنا إليها ونحن نضع الخطى على الخطى رجاء النصيب موافقة واتباعا واستنانا برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها باختصار هي متعة الحياة نعم متعة الحياة أن تعيش كما عاش رسولك صلى الله عليه وسلم لذة الحياة صدقني ليس في كثرة متعها ولذائذها وشهواتها وأموالها وسائر وجوه النعيم اتظن. أن أسعد الناس في الحياة هم أكثرنا غناً ومالاً وترفاً ونعيماً من متاع الحياة الدنيا الزائل كلا والله أسعدنا في الحياة أوفرنا حظا بطاعة الله أسعدنا في الحياة أقربنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعدنا في الحياة أكثرنا أكثرنا تضليلاً لحياته بما يرضي الله ومثل ذلك تجده أوفر ما يكون في حياة أولئك الموفقين الذين تصفحوا الهدي النبوي وتشربوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبح أحدهم إذا تكلم أو سكت أو تحرك أو وقف أو أكل أو شرب أو نام أو استيقظ في حال سلمه وحربه في سرائه وضرائه وفي شدته ورخائه تجده في كل أحواله منطلقاً من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام عليها حياته وانطلق منها فأصبحت حياته متشربة بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام أولئك القوم هم حقيقةً أسعد الناس في الحياة ولو كانوا أفقر الخلق ولو كانوا أطولهم جوعاً ولو كانوا أكثرهم شظفاً في العيش ولو كانوا أقل الناس حظا من متاع الحياة فإذا ما رأيته ازدريته وإذا ما رأيته زهدت فيه وإذا ما رأيته ما رأيت في يديه شيئا من متاع الدنيا قليلا ولا كثيرا لكنك تعجب للسعادة التي ترفرف في حياته تعجب للإشراقة التي يمتلئ بها قلبه فتفيض على وجهه وإذا ما بحثت وتأملت وتمعنت واستقصيت لو سر ذلك ما أشرت إليه أنه أسعد الناس في حياته لأن قلبه طاب في حياة ملئت بطاعة الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنحن في مجالسك هذه نأتي تباعا أيها الكرام على أبواب الشمائل نتصفح وجوه حياته عليه الصلاة والسلام كيف كان يعيش في كل أبواب الحياة تصفحنا مواضع متعددة وقف بنا الحديث في باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتحناه في مجلس الجمعة الماضية وقلنا إنه باب نحتاج أن نهذب به سلوكنا باب نروض فيه نفوسنا باب نهذب فيه شيئا مشطحات النفس ونزواتها شيئا نعالج به غلواء النفوس وكبرياءها إذا ما شعرت النفوس أحياناً بأن شيئاً ما دفعها لترتفع أو تنتفخ فتتعلم في هذا الباب أن تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأس يجب أن يشرب منه كل إنسان محب لنبيه صلى الله عليه وسلم أولاً يرجو النجات لنفسه ثانياً يريد أن يكمل حياته بأخلاقٍ سامية وصفات رفيعة فما عليه إلا أن يتروى من هذه الكؤوس المحمدية في الخلق الكريم نحن في باب تواضع رسول الله عليه الصلاة والسلام ننظر إلى تلك المواقف التي عاشها ليس فقط في بيته ومع زوجاته ولا فقط مع أصحابه بل في كل وجوه الحياة أن تتجد معلما واضحا في الحياة يحكي تواضع أعظم إنسان عرفته الحياة وعندما ترتبطوا ترتبط العظمة بتواضع جم فإنه يحق لك أن تعجب لأن المتواضع ها هنا لا يتواضع, لا يتواضع جبرا لا يتواضع كرها يتواضع طوعا مع إمكان الترفع مع إمكان العلو والاستعلاء مع إمكان الامتناع ومع ذلك فإن التواضع يعني تذليلا للنفس وترويضا لها بعضنا إذا وجد نفسه قد حظي بمنزلة الرفيعة ترفعت نفسه ورآها رأها تقتضي طبيعة أن تترفع عن باقي الخلق أو تجتنب مجامع الناس العامة ويرى أن منصبه الرفيع أو مكانته العالية أو وزارته أو جاهه أو ماله أو منصبه يفرض عليه أن يتنحى عن الفقراء والمساكين وعن عامة الناس وأنه يصبح من أصعب الأشياء الوصول إليه أو الكلام معه أو الجلوس إليه يظن بعض الناس كذلك فقول لكل هؤلاء إن كنا نظن أن العظمة في المنزلة والجاه والمكانة تفضي بصاحبها إلى الترفع إذن لكان أولى الناس بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لا أحد في الأمة أعظم منزلة منه ولا تبوأ أحد منصبا أشرف منه ولا حظي أحد برتبة أعلى منه ستقول لي وزارة أو إمارة أو رئاسة أو ملكا ماذا يكون هل شيء أعظم في مناقب البشر ومراتب الإنسانية من النبوة التي يصطفي الله لها من يشاء من خلقه فإذا كانت النبوة أعظم المنازل وأسمى المراتب وأشرف المقادير التي يمكن أن يصل إليها بشر ومع ذلك تجد أصحابها من الأنبياء وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم هم أخفضوا الناس جناحا وألينوا الناس عريكة وأقرب الناس تناولا إذن فأين ذهبت تلك المزاعم التي يعيشها بعضنا عندما تفتخر نفسه وتتعاظم وتنتفخ وترى أن شيء مما دخل عليها في حياتها فرض عليها الترفع والكبرياء بعضنا إذا حظي بمكالمة هاتفية أو باتصال أو لقاء مع إنسان مرموق أو رفيع القدر مع وزير أو أمير أو عظيم أو رئيس أو ملك ظن أنه لا يتأتى له فيما بعد أن يكمل باقي حياته ليتكلم مع العامة والوضعاء والفقراء والمساكين يا أخي بشر يتكلمون مع رب البشرية يوحى إليهم من فوق سبع سماوات يخاطبهم ربهم ويوحي إليهم يصطفيهم بالنبوة والرسالة ثم لا يترفع نبينا صلى الله عليه وسلم يعرج به إلى سابع سماء ثم يعود فيأكل الثريدة وينام على الحصير. ويماشي المساكين ويجلس معهم ويخاطبهم بل ويتفقدوا حوائجهم بل ويتوددوا إليهم صلى الله عليه وسلم إذن هذا باب نهذب فيه النفوس كما قلت من غلوائها إذا أصابها شيء من لفحات الشياطين عندما تنفخ فيها من أجل أن ترتفع وتتكبر وتحاول أن تستعليا فنأتي إلى هذا الباب فنجد. أن أعظم الناس منزلة هو أشدهم تواضعا عليه الصلاة والسلام فهذا باب حقيقة نتعلم فيه كيف تكون النفوس مع عظمتها تتواضع لتكون أكثر فضلا وشرفا ومنقبة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين وجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم عنانس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد وكان يوم بني قريضة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إيكاف من ليف حديث أنس رضي الله عنه هذا الذي سمعتم يصف فيه جملا من أحوال رسولنا صلى الله عليه وسلم الحديث ضعيف سندا بمقتضى الصناعة الحديثية لكن الجمل التي وردت فيه ثبتت من طروق صحاح ووجوه معتبرة فإذاً الجمل التي سمعتم والأوصاف التي حكاها أنس رضي الله عنه صحيحة ثابتة من غير هذا الحديث فلا يضير إذا ضعف هذا الحديث لأن ليس فيه جملة تحتاج إلى إثبات فقد ثبتت من طرق أخرى صحيحة يقول رضي الله عنه يصف وجوه التواضع النبوي يقول رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويشهد الجنائز ويركب الحمارة ويجيب دعوة العبد لاحظ معي كيف تقصد أنس رضي الله عنه هذه النماذج في حياته عليه الصلاة والسلام التي تحكي تواضعا لاحظ معي أن التواضع ليس كلمة تقال لاحظ معي أن التواضع ليس منصبا يناله الإنسان ليس التواضع موقفا تعيشه التواضع سلوك ونمط في الحياة فيصعب أن تثبت أن إنسانا ما متواضع بطريق تحكي فيه كل يوم وليلة ماذا يصنع لكن أنسا رضي الله عنه لما اختار تلك الجمل أراد أن يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي يوحى إليه ويجالسه جبريل عليه السلام وينزل عليه الوحي بالحلال والحرام وتأتيه سور القرآن وجعله الله إماما وقائدا وهاديا ونبيا ومعلما ورسولا بأبي وأمه وصلى الله عليه وسلم كان يفعل هذه المواقف والتصرفات التي ربما يترفع بعضنا عنها اليوم وإذا ترفع بعضنا عنها قد لا يكون بالضرورة بداع التكبر لكن بداع عدم عدم رؤيتها لائقة أو مناسبة ببعضنا ومع ذلك فإنه حتى هذا القدر ما كان يجده عليه الصلاة والسلام في نفسه وقلبه وفؤاده ما كان يجد أن مثل هذه المواقف أنه أرفع منها ما كان يرى أنها غير لائقة بمقامه الشريف صلى الله عليه وسلم كان يعود المرضى وقد يقول قائل أفي هذا تواضع الجواب نعم لأن المريض قد يكون إنسانا عزيزا قريبا فتفرض عليك معزته زيارته وقد يكون المريض ذاصلة ورحم وقريبا فتفرض القرابة أيضا زيارته وقد يكون المريض هذا إنسانا له حق عليك فتريد رد الجميل أيضا فتجد نفسك منقادا لزيارته لكن أخبرني ما حال أولئك المرضى الذين ليس لأحدهم حق عليك ولا صلة إليك ولا شيء ما يفرض عليك أن تزوره فما الداعي إلى زيارته ليس هو إلا التواضع النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد أصحابه فإذا بلغه أن أحدهم مريض سعى إلى زيارته وحث الناس وأخذ من يكون بحوزته أو بحضرته من أصحابه فيزور من يريد من أولئك المرضى فهذا الخلق إنما يصدر عن إنسان رأى أن للجميع حقا عليه وهذا هو مأخذ التواضع في مقصد زيارة المرضى يشعر أن للجميع بمجرد الأخوة والإسلام الذي يربط بيننا أن له حقا يفرض عليه زيارته وعيادته كذلك الحال في شهود الجنائز والموتى يموتون والنبي عليه الصلاة والسلام يسأل عنهم ويخبر بأحوالهم ويتقدم للصلاة عليهم ويشهد دفنهم بل ربما افتقد بعض, بعض من لا يأبه الناس بحاله فيخبر أنه مات فيحرص صلى الله عليه وسلم على معرفة أمره مثل هذا كما قلت يصدر عن قلب رأى أن للجميع حقا عليه وهذا ما أخذ التواضع حقيقة قال ويركب الحمارة نص على العمار خاصة لأنه أدنى المركوبات منزلة وإذا ما قارنته بالفرس أو بالبعير فإنه دونها بكثير وضاعة الحمار أجلكم الله تقضي أن لا يركبه إلا الفقراء وألا لا يركبه إلا المعدمون الذي لا يجد خيلا يركبها ولا ناقة يعتليها فإنه يستعيض عن ذلك بالحمار وهو في دنيانا اليوم كمثل درجات المراكب في السيارات بعضها الغالي النفيس وبعضها الوضيع الزهيد فجعلت هذه المراكب أيضا دلالة على مراتب الناس ومنزلتهم غنا وفقرا فكان عليه الصلاة والسلام مع عظيم منزلته لا يأنف أن يركب الحمار ولاحظ معي لم يقل لنفسه ولم يشعر هو ولا شعر أصحابه من حوله أن النبوة وشرف الرسالة لا يليق بصاحبها أن يركب حمارا ترفع عن ذلك كله وتواضعه في ركوب الحمار دليل على عدم الالتفات إذن لاحظ معي أن التواضع سيدور على معنى عظيم وهو أنه إذا حباك الله بأمر ما فلا تجعل لهذا الأمر الذي حباك الله به لا تجعل له اعتبارا يفرض عليك أن تتقي أشياء وتأخذ أشياء اللهم إلا ما يكون خارما للمرؤة أو مسخطا لها فالحفاظ عليها مطلب أما ما دون ذلك فلا حرج قال ويجيب دعوة العبد أيضا هذا من مظاهر التواضع فالعبد بحكم عبوديته ورقه ليس له مكانة ولا منزلة ولا احترام وجيه في المجتمع فيتعامل معه كالتعامل مع أدنى الناس درجة ومع ذلك فكان أحدهم إذا دع النبي صلى الله عليه وسلم أجابه سواء كان الدعاء دعوة إلى طعام فيأتيه أو دعوة إلى زيارة فيقصد بيته أو دعوة بالخطاب فيجيبه بالالتفات إليه والاستجابة إلى حديثه قال رضي الله عنهم وكان يوم بني قريضة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف ركوب الحمار تقدم قبل قليل لكن يقولها هنا أن الحمار الذي ركبه يوم بني قريضة كان حمارا مخطوما بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف الليف هو كما قلناه في ليلة الجمعة الماضي الشعر الذي يكون على سعف النخل وجريده ويستخدم لبعض الأغراض أن يكون الحما أن يكون المركوب حمارا فقد فهمنا أن هذا من أولى صور التواضع والتقلل من الدنيا والزهد فيها والإعراض عن مظاهر التكبر والترفع لكن مما يزيد الأمر ها هنا أن الحمار هذا مخطوم بحبل من ليف وخطام الدابة هو الحبل الذي يكون على رأسها تقاد به فالمقصود أنه حتى الحبل الذي جعل على الحمار في الخطام إنما هو شيء زهيد أيضا زهيد جدا لأنه ليس إلا شعرات من ليف جمع بعضها إلى بعض فاتخذ منها الحبل والأكثر من هذا أن الإكاف الذي كان على ظهر الحمار هو أيضا من ليف الإكاف هو ما يجعل على ظهر الحمار يجلس عليه الراكب هو كالسرج في الحصان هو كالرحل في البعير يقال على ظهر البعير رحل وعلى ظهر الفرس سرج وعلى ظهر الحمار إكاف فالإكاف الذي جلس عليه أيضا قطعة زهيدة لا يلتفت الناس ولا يأبهم بها فلاحظ ركب حمارا وإكافه من ليف وحبله المخطوم به أيضا كان من ليف بما يشعرك من النظرة الأولى لو أبصرته عليه الصلاة والسلام على هذه الحالة لما تبادر إلى ذينك أن هذا إنسان عظيم او أن هذا نبي كريم ومع ذلك فقد كان يتجاوز صلى الله عليه وسلم تلك الاعتبارات لنؤكد ما تكرر معنا مرارا وهو أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يجعل من مظاهر الحياة أبدا ما كان يجعل منها شيئا قيما في الحياة ولا كان يتعامل مع شيء من مظاهر الحياة إلا على قدر الحاجة والبلغة التي يقضي منها حاجته ويتجاوز إلى ما هو أهم من ذلك أما التكثر في مظاهر الحياة أو التفاخر بمظاهر الحياة أو المباهى بمظاهر الحياة فلم يكن أبدا هذا من شأنه عليه الصلاة والسلام إذا أتته الدنيا أخذ منها ما يستغني به ويقول عليه الصلاة والسلام والله ما أحد ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا يكون عندي يبيت عندي إلا وقد فرقته وقسمته في الناس يقول عليه الصلاة والسلام إلا دينارا أرصده لدين إلا أن يكون عندي دين فأسده أما ما عدا ذلك فلو أعطي أحدا ذهبا وامتلك تلك الخزائن من الكنوز والذهب والأموال فما كان يلتفت إليه عليه الصلاة والسلام ولا كان يفرح بها ولا كان ينشغل قلبه بها بل كان همه سينصرف إلى تفريقه وتوزيعه على الفقراء والمساكين والمحاويج ألا ترى معي أن هذا قلب ابتعد تماما عن أمور الدنيا وحطامها ولذائذها صدقني لما تحرر مثل هذا القلب من التعلق بالدنيا سمى عنها وترفع فمهما أتته من الدنيا تظل عنده شيئا عابرا وقدرا زائلا يأخذ منه بالقدر الذي يحتاج ثم يتجاوز عن الباقي وبالتالي فلا يمكن بحال لمثل هذا القلب أن تكون للدنيا عليه سلطان أو تكون مؤثرة في سلوكه أو قيمه أو أخلاقه أو مبادئه أقصد بهذا الإشارة إلى أن أحد الأسباب التي يتجبر بها الإنسان أو يتكبر أو يترفع حقيقة هو التعلق بالدنيا هو الانسياق إليها هو الاغترار بما يؤتى الإنسان منها أما قال ربنا كلا إن الإنسان ليطغى أرآه أل استغنى فإذا شعرت النفوس بالاستغناء والاستكفاء وترفعت بالمال أتاها الطغيان وعلاج ذلك إذن لا يتعلق القلب بها وعلاجها التقلل والزهد والابتعاد عن متعلقات الحياة لأنها الآفة التي تمرض النفوس وما بولي, وما بولي المترفون والأغنياء والأثرياء في كثير من أحوالهم ما بولوا بالدنيا بشيء أكثر مما أصابهم من الترفع والتكبر على الخلق بل يصلوا ببعضهم إلى التجبر والاحتقار للآخرين والامتهان لهم واستعبادهم واستذلالهم وآفة ذلك كما قلت هو الحياة التي فتحت عليهم وأما الصالحون الأخيار الموفقون فهم من سلكوا منهج النبوة الأكمل في الابتعاد عن ذلك وجعله مركبا يمتطى, يمتطى لقطع بحر الحياة لا حملا يركب على الظهور فتنوء به الكواهل ثقلا وتبعة وأمانة نعم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات حديث أنس رضي الله عنه الآخر أيضا أخرجه البخاري ويقول فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب الإهالة إما هو السمن الجامد أو هو كل دهن يتخذ إداما بمعنى أن يغمس فيه الخبز فيؤكل به إذن ليس هو معرق اللحم ولا الدجاج ولا مطبوخ الأسماك ولا شيئا من متاع الطيبات والمآكل إنما هو شيء يستعن به على تليين جفاف الخبز ويبسه فيرطب الخبز ولو بالخل وقد قال عليه الصلاة والسلام نعم الإدام الخل فكانوا يستخدمون شيئا من السوائل يرطب جفاف الخبز ويبوسته حتى لو كان سمنا حتى لو كان زيتا فيدعى عليه الصلاة والسلام إلى خبز الشعير والإهالة ليست فقط إهالة هي إهالة سنيخة ومعنى سنيخة تغير رائحته لطول مكثه إذن هو قديم متغير الرائحة وحتما سيتكون متغير الطعب ومع ذلك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب قد يقول قائل نعم يجيب لأنه دعي السؤال المهم أنا وأنت لو دعينا إلى مثل هذا هل ستجيب؟ وهل ستجد هذا ملائما لقدرك وأنا وأنت لسنا شيئا في مقام النبوة ولو اعتلى أحدنا رفيع المناصب لكن هب أنك تبوأت منزلا رفيعاً هب أنك أصمحت وجيه في المجتمع هب أنك أصمحت إنساناً مرموقاً ينظر إليك الناس باحترام ويقبلون منك الأيدي والرؤوس ويقدمونك في المجالس ويصدرونك في المناسبات ويجعلونك الكبير المقدم المعظم المحترم هب أنك أتيت شيئاً من هذه المناصب أكنت ترضى بالله عليك أن تدعى إلى شيء شيء لا أريد أن أقول من حقارة الدنيا لأن هذا طعام وليس فيه شيء حقير أن تدعي إلى شيء يسير أن تأرفع منه بألف مرة فتجد نفسك منقادا لأن تجيب وعندما تجد الإجابة في نفسك إنما تجيب ليس رغبة في الطعام لأن مثله لا يرغب فيه لكنه تقدير للداعي وإكرام لمن دعاك ومثل هذا إنما يحملك عليه التواضع لا غير أن ترى أن هذا الفقير والمسكين والمتربة والعائلة الفقير والمحتاج وربما كان الذي يقبل الصدقات والزكوات أو ربما كان أنت الذي تتعاهده بنفقة أو زكاة أو صدقة فيريد يوما ما أن يكرمك لكن لا يشعر أنه بقدر يلائم حالك وإذا دعاك فإنما يدعك على قدره لا على قدرك وإذا دعاك فإنما يقدم لك ما يأكله ولا ما تأكل أنت فلن يتكلف والأمر فوق طاقته السؤال هو عندما تجد النفوس موافقة على الإجابة في مثل هذه الأحوال فإنما تكون من أجل اكرام الداعي وجبر خاطره وإكرام منزلته وتطيب رغبته في الإكرام هذا كله لا يحمل عليه إلا التواضع الجم يا كرام النبي عليه الصلاة والسلام لن أقول وهو الرئيس ولن أقول وهو الأمير ولن أقول وهو العظيم يكفي أن تقول وهو النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الذي يتعامل في هذه الدنيا يتعامل مع من لا يتعامل معه أحد مع أمين الوحي جبريل عليه السلام مع الوحي الذي ينزل من السماء ومع ذلك يرى أن لهذا المسكين ولذلك الفقير ولذلك المحتاج أن له حقا عليه طالما دعاه فيجيب ولو كان طعاما على إهالة سنخة بل يقول كما في صحيح البخاري معاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه حتى لو وضع الطعام بين يديه ولا تطيبه النفس ولا ترتاح إليه العين ولا يستطيبه الفم ما كنت تسمع منه قدحا ولا ذما ولا عيبا إن اشتهاه أكله وإلا تركه هذا الخلق الكريم يا إخوة كم نحتاج أن نروض النفوس عليه بعضنا بعضنا ليس يأنفوا من طعام يدعى إليه عند مسكين أو فقير في إهالة سنخة أو خبز شعير بعضنا يأنف أن تضع زوجته على المائدة طعاما لا يستطيبه أو نوعا من المأكولات لا يجد رغبة فيه فتراه متذمرا متسقطا وربما تطاول بشيء من العبارات والألفاظ رويدا رويدا لا ينبغي أن يكون الطعام واللقمة التي ربما لن تتمها ويكون الأجل أسبق إليك منها لا ينبغي أن تكون قضية يشغل لها الإنسان باله وفكره وتأخذ حيزا من وقته وحياته والله يا إخوة لطالما ملئت النفوس بعظائم الأمور ترفعت عن السفاسف وإذا شغلت العقول والأفكار بالقضايا الكبرى في الحياة بالهموم العظيمة بالمطالب الكبيرة جعلت شغلها الشاغل منصبا إلى تلك المقاصد وملتفتت أبدا إلى لباس ولا فراش ولا طعام ولا شراب ولا مسكن لأن المقاصد التي شغلت العقول أكبر بكثير من تلك القضايا يقول أنس رضي الله عنه ولقد كان له درع عند يهودي لقد كان له صلى الله عليه وسلم درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات يعني رهن عليه الصلاة والسلام درعه عند يهودي يقال له أبو الشحم رهن درعه من أجل قدر من طعام يقال كان ثلاثون صاعا أو نحو ذلك إذن فقر, فقر عاش فيه حياته عليه الصلاة والسلام إلى الدرجة التي ما كان يجد طعاما لنفسه وأهل بيته ولا عنده مال يشتري فذهب واقترض اقترض من اليهودي بعض الطعام ورهن درعه في مقابل ذلك الطعام وهذا مظهر عظيم لو جلست تغوص في معانيه لعجبت أنبي, أنبي يوحى إليه يرضى الله تعالى له من فوق سبع سماوات ألا يجد طعاما الذي أنزل عليه الوحي أما كان قادرا أن ينزل عليه طعاما يكفيه جوعته وأهل بيته الذي ينزل عليه الآيات والسور والقرآن أما كان قادراً مع كل آيتين تنزل عليه ينزل معه درهم ودرهمين وديناراً ودينارتين وصرةً وصرتين بلا لكن الله عز وجل ما أراد لنبيه عليه الصلاة والسلام هذه الحياة والله كم نحتاج أن ننظر إلى الحياة بمنظار الإنصاف بالقدر الذي تستحقه الحياة ليس تحريماً للحلال وليس تزهيداً في الدنيا بالإعراب عنها بالكلية لكن بإعطائها قدرها الملائمة لها فمن قتر عليه في الحياة فلا يأسى ولا جزع ولا بحاجة هو فعلا أن تقنط نفسه من أجل دنيا ضاقت عليه فقد ضاقت قبله بسيد البشر صلى الله عليه وسلم وأما من وسع له في الحياة فهنيئا الله. وبارك الله له فيها وليجعلها عونا على طاعة الله ومرضاته لا سبيلا إلى الانشغال بها والتعلق بها والانصراف إليها ثم الآفة الكبرى أن تكون سببا في الترفع عن الخلق والتكبر عليهم والتجبر واحتقارهم ورؤيتهم لا شيء واستعبادهم واستذلالهم هذا أسوأ ما يكون أن تجعل نعمة الله عليك وما أفاء به عليك وما ساقه إليك أن تجعله سببا في أن ترتكب أمرا حرمه الله عليك التكبر والتجبر والترفع عن الخليقة كان درعه عليه الصلاة والسلام مرهونا عند يهودي على طعام فكان الطعام الذي لا يجده يستعين في تحصيله ولو بقرض ولو برهن شيء من متاعه فيرهن درعه عليه الصلاة والسلام يقول أنس فما وجد ما يفكها حتى مات ما وجد سدادا لأن يفك به درعه المرهونة حتى مات وذلك أن المدة التي كانت بينه وبين اليهودي الأجل كان إلى سنة فمات عليه الصلاة والسلام قبل تمام السنة فما طالبه اليهودي لأن الأجل لم يحل بعد وإنما فك الدرع من الرهن ابو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة المسلمين بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو الذي سعى في قضاء الديون وفك درع نبينا صلى الله عليه وسلم وعنه رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي أربعة دراهم فقال اللهم اجعله حج لا رياء فيه ولا سمعة وفي رواية كنا نرى ثمنها أربعة دراهم فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء اللهم صل وسلم على رسول الله يحج على رحل رث لا يساوي أربع الدراهيم ثم يقول اللهم اجعله حج لا رياء فيه ولا سمع حتى عندما تنتفي, تنتفي دواعي المفاخرة والمكاثرة وتنتفي كل مداخل الرياء يقول اللهم اجعله حج لا رياء فيه ولا سمع فماذا عسانا أن نقول اليوم في حج ملئ بالمظاهر في حج أصبح يمتلئ حقيقة بكثير من صور المفاخرة والمباهاء يحج بعضنا في حملات فاخرة ويدفع أموالا طائلة فيستلذ بأنواع المطاعم والمشارب ثم لا يلتفت أحدنا أبدا إلى معنى الحرص على إخلاص العمل وصفاء العمل والبعد عن الرياء أقول لما استجمع حجه صلى الله عليه وسلم المظهر الزهيد جدا والبعيد جدا عن المفاخرة والمكاثرة والمباهى كان حريصا صلى الله عليه وسلم أن يحفظ حجه من الرياء وأن يكون خالصا لوجه الله أليس بأولى من ذلك كله تلك الصور التي نعيشها كثيرا في حجنا المعاصر اليوم الذي كما قلت يحمل من مظاهر الساعة والرخاء والمفاخرة يحملها حقيقة أليس بأولى أن نحرص فيه على البعد عن مظاهر الغلو؟ عن مظاهر الرياء عن مظاهر الترفع عن الآخرين إذن فما حال اللاهثين خلف خوارم الاخلاص والواقعين في حفر الرياء حقيقة عندما يحج أحدهم أو يعتمر أحدهم فيحرص على أن يعرف الناس عنه ذلك وما أظن أنه بلي المتعبدون اليوم بشيء أكثر من تصوير أنفسهم لانفسهم في جوالاتهم فإذا طاف بالكعبة أو سعى أو وقف بعرفة أو بات بميناء أو رمى الجمرات أصبح شغله الشاغل أن يصور نفسه عندما يسلمك الله من نظر الناس إليك لماذا تسعى في تسليط أنظارهم إليك بنفسك أنت وبيديك فتجعل صورك في, في أماكن شتى وتنظر وينظر إليها الناس فتدعو لهم ويدعون لك ما رغبتك ما حظك من حجك؟ لماذا أصبح شغل كثير من الشاغل إذا صنع معروفا أو طاعة أو برا أو إصلاحا أو خيرا أو حسنة وثقها صورها بعث بها أرسلها فإذا زار المسجد النبوي أو جلس في الروضة فإن لم يصور كتب في رسالة وبعث بها إلى أصدقائه ومن يعرف من روضة المسجد النبوي أدعو لكم بصلاح الذرية والنية تريد أن تقول لنا إنك الآن تحظى بالزيارة في المسجد النبوي او يقول من جوار الكعبة المعظمة في عمرة أسأل الله أن يتقبلها أدعو لكم بقلب خالص أن يحفظكم الله في أهلكم وأولادكم لحظة يا قوم هذه التصرفات ربما نتتابع فيها على حين غفلة ولا نلتفت إلى أنها خوارم, خوارم حقيقة للإخلاص وحفر كبير والله للرياء يتساقط فيها الناس من حيث لا يشعرون يحج نبينا عليه الصلاة والسلام في زمن ما كانت فيه الكاميرات ولا نشرات الأخبار ولا المراسلون ولا الصحفيون ومع ذلك أيضا ما كان في حجه شيء من مظاهر المفاخرة والمكاثرة ويقول اللهم اجعله حج لا رياء فيه ولا سمعة والله كم نحتاج أن نتعلم أن تكون عباداتنا كلها أن تكون مناسكنا على وجه الأخص بعيدة عن ذلك المأخذ تماما فرحم الله رأى حج فما درى عنه أحد أو طاف أو سعى أو اعتمر أو تصدق فما درى عنه أحد يا قوم أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أنا أرجع إلى المبالغة في إخفاء العمل يعني لو تصورنا أنه يمكن أن يخرج من جيبه صدقة أو يضع في يد فقير ريالا أو دينارا فإنه إلى الحد الذي لا تستطيع اليد الأخرى ملاحظته فإذا كانت يده الأخرى لا تراه أتظن أن عين آدمي آخر يمكن أن تراه هذا من المبالغة في إخفاء العمل ولما أخفى العمل كان حريا بأن يصل إلى مرتبة عظيمة رفيعة فيكون أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله وما ظل إلا ظله فتفقدوا إخلاص العمل واجعلوا ذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم حج ويسوق أمة خلفه تشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منقادة خلفه تهلل وتكبر ترصد أفعاله لحظة بلحظة وقولا وفعلا وحركة وسكونة تريد أن تتعلم تريد أن تقتدي تريد أن تأتسي فما كان عليه الصلاة والسلام إلا ملتفتا إلى ربه لا إلى متابعة الناس إليه أقول مع نعدام تلك الدواعي كان عليه الصلاة والسلام حريصا على إخلاصه لربه على سلامة عمله على أن يصيب الحظ الأوفر عند ربه فنحن أحوج والله في زمن نعيش فيه اليوم بلين فيه بوسائل هي أعون للشيطان علينا فمن العقل والإنصاف والحزم والله لكل ناصح لنفسه أقول من العقل والحزم والإنصاف ألا يسلم رقبته لإبليس ولا يجعل في حبله في عنقه حبلا فيسلمه لشيطانه ويقول له تفضل فيهو به في الدركات ويقوده من مصيبة إلى أخرى ومن درك إلى آخر هذا الباب كما قلت لك نتعلم فيه كيف يكون سلوك أحدنا أما مظهر التواضع في الحديث فالرحل الرث الذي حج عليه صلى الله عليه وسلم قلت لك الرحل ما يكون على ظهر البعير يجلس عليه راكبه الرحل عادة يكون من قماش من جلد شيء يستريح به الراكب على ظهر البعير خصوصا وأن المدة طويلة والمسافة بعيدة والركوب على ظهر البعير يحتاج إلى قدر من الراحة واسترواح المركب حتى ينقضي السفر وسفر من المدينة إلى مكة يقضي فيه المسافر ذلك الزمان أياما متتابعات بحاجة إلى أن يوفر قدرا مما يعينه على تحمل أعباء السفر لن أقول الرفاهية لن أقول التنعم لكن شيء عينه على قضاء عناء السفر وما ذلك يحج على رحل قال رث ومعنى الرث القديم البالي المتهالك الذي لا يسوى شيئا بل يقول وعليه قطيفة لا تساوي أربعة دراهم هذا الرحل هو أصل الرث ولأنه رث يحتاج أن يغطيه بشيء يصلح للركوب عليه فكان الغطاء أيضا قطعة قطيفة قماش ما تساوي أربعة دراهم فالرواية الأخرى يقول كنا نرى ثمنها أربعة دراهم فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة الله سمعة فيها ولا رياء اللهم صل وسلم على رسول الله نعم وعنه أيضا رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك نعم لم يكن شخص أحب إلى الصحابة رضي الله عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت هذه الجملة أقم الأدلة والبراهيم على أن الصحابة ما كان عندهم إنسان أحب إلى قلوبهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام ستقول أعظم الأدلة على ذلك تفديتهم تفديتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأموالهم وأرواحهم أما هاجروا معه أما نصروه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم أما جاهدوا معه ذبا عنه وحوا ودفعا عن الأذى والسوء عن مقامه عليه الصلاة والسلام؟ أما بذلوا كل ما يريد عليه الصلاة والسلام تحقيقاً لدين الله عز وجل ورفع رايته؟ أما عادوا آباءهم وأبناءهم وأهليهم وأولادهم من أجل نصرة الإسلام وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما فارقوا الأوطان والديار والأموال من أجل مرضات الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تريد بعد ذلك أن تقول لي إنه كان أحب البشر إلى قلوبهم عليه الصلاة والسلام؟ لن أقول لك اليوم فهل نحن كذلك لأن المسألة أكبر من أن تكون بحجم سؤال في كلمتين لتجيب عنه بنصف كلمة تقول نعم أو لا المسألة قضية حياة تعيشها وقلب تملأه بشيء يفيض من حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنهاج حياة تقيمه في دنياك تثبتوه أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم عندك من أي اعتبار آخر في الحياة فتكون الدلائل هي الشاهدة في صفك ليكون حياتك طعامك شرابك لباسك عشرتك لزوجتك تربيتك لأولادك صلتك لرحمك مواقفك في دفع المظالم سعيك للخير خدمتك لدين الله وقل ما شئت من أنماط الحياة وإذا أنت فيها مقتد تمام الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تتجاوز الأعراف والعادات والتقاليد عندما تتخطى حظوظ النفس ورغباتها وشهواتها لتجعل محل ذلك كله الهدي النبوي والسنة المحمدية وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصدق الناس أجمعون لست أنا فقط أنك إنسان محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأقم شاهدا لك في حياتك ليكون شاهدا لك بعد مماتك ما هناك يوم تلقى الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم هذا هو دليل المحبة هذا هو شاهدها فاستجمع منه قدر ما تستطيع قبل موعد اللقاء لتقول يا رب وعزتك إني لأحبك فإذا قلتها ممتلئ الثقة واليقين لربك فأخرج من شواهد الحياة ما تثبت به أنك محب لربك ولن تكون مثبتا لذلك إلا بقول الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني نعود إلى جملة الحديث لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه قضية لا غبار عليها ولا اختلاف فيها ولم ترى لكنه أرادها مقدمة للجملة الآتية عندما قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك؟ هذه القاعدة الذهبية هذا الميزان الأكبر عندما تكون المحبة تلزمك باقتفاء المحبوب والوقوف عند أمره ونهيه عندما تجعل المحبة منهاج حياة صادق بالاتباع والاقتداء والاستنان لا مجرد عواطف تقذف بك أمواجها فتتجاوز حدود المشروع ثم تقول والله إنه أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول كم وقع أقوام كم وقع أقوام في مخالفات شرعية تجاوزوا بها حدود الأوامر النبوية فإذا ما قيل لأحدهم هذا لا يجوز وهذا مخالف للمشروع وهذا تجاوز لما أذن الله به وهذا خلاف ما أمر به رسولنا صلى الله عليه وسلم بدأ يساومك في مسألة المحبة وأن هذا حب لا ينبغي أن نختلف فيه عند عندئذ سنعود إلى مثل هذا المنهاج في حياة الصحابة إن كنت تتكلم عن محبة فلا تساوم, تسا تساوم على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصحابة لا تساوم به أحدا في الأمة أبدا لأنك مهما فعلت ومهما بدلت ومهما زعمت وادعيت فلن تكون أكثر حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أولئك القوم الكرام رضي الله عنهم أجمعين وإذا كان كذلك فانظر إلى صنيعهم يقول كانوا إذا رأوه لم يقوموا كانوا يرون من؟ يرون من؟ يرون الإنسان الأحب إليهم في قلوبهم من كل شيء وأنت ترى والله يا أخي بداعي, بداعي الطبيعة أحياناً وبالدهش غير المقصودة إذا أقبل عليك إنسان يطرب قلبك بحبه وتفرح بلقياه إذا أقبل هش قلبك له وبش فرأيت نفسك منتفضا مسرعا قائما إليه لا, لا تقصد شيئا سوى التعبير عن فرحة القلب واهتزاز المشاعر لا تريد إلا أن تثبت أنك قد دفعك دافع الحب فما وجدت نفسك إلا قائما مقبلا عليه آخذا له بالأحضان معبرا عن حبك إياه مع ذلك كان هذا الدافع موجودا عند الصحابة رضي الله عنه بدليل الجملة السابقة ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام حاول الآن أن تعبر عن شيء من مشاعر الصحابة إذا رأوا رسول الله عليه الصلاة والسلام مقبلا إليهم مثلا وهم جلوس في المسجد أو مارا بهم في طريق وهم في أثنائه أو في أنحائه عبر عبر أقول أنت أنت أنت بنفسك هب أنك تخيلت افتراضا أنك في مكان فأقبل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله بالله هل تمتلك مشاعر القلب هل تمتلك تصرفات الأبدان والجوارح وأنت تحاول أن تضبط شيئا من الاضطراب الذي هاج به الفرح في قلبك فسيطر على مشاعرك ومع ذلك كان يمنعهم من القيام إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر واحد فقط قال لما علموا من كراهته لذلك ما كان يحب أن يقوموا له ما كان يحب ان يقوموا له تعظيما كما تفعل الاعاجم بعضمائها وملوكها وقد قال لهم عليه الصلاة والسلام هذا بالحرف الواحد فلما قال لهم ذلك تعلموا وعرفوا ان انهم بين امرين انهم بين امرين اما ان يطلقوا مشاعر المحبه العنان ويجعلوا العواطف تعبر بنفسها عن نفسها ولو صدر منها ما لا يريده عليه الصلاة والسلام وإما أن يجعلوا حبهم مؤطرا, مؤطراً بالالتزام بأمره ونهيه فاختاروا الثاني وكان هذا هو المنهج السليم القويم الذي لا ينبغي أيضاً أن نتجادل فيه اليوم يعني من كان محباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يعبر عن عظيم محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصح له أبداً بداع المحبة أن يتجاوز في إظهار هذه المحبة أمراً مشروعة نهى عليه الصلاة والسلام كما مر في مجلس الجمعة الماضية عن الإطراء وهو المبالغة في المدح فقال لا تطروني كما أطرط النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله نهى عليه الصلاة والسلام عن تعظيمي عن تعظيم قبره وجعله عيدا أو وثنا يعبد من دون الله نهى صلى الله عليه وسلم عن ترك الصلاة نهى صلى الله عليه وسلم عن كثير من الأمور المتعلقة بالديانة والاعتقاد فمن كان محبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام صدقا فليجعل عنوان محبته صدقا الاتباع وتمام الامتثال وإلا فليراجع فإن المحبة في أصدق ما تكون وأكمل ما تكون كانت في حياة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وما ذلك قد سمعت وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك إذن هي مفارقة بين حب القلب وارتكاب المهي عنه شرعا يسلم عن ذلك فيعطيه علم الغيب ويعطيه القدرة على التدبير في الخلق ويصفه بشيء مما لم يرضه الله إلا لذاته العليا فعندئذ لا ينفع أبدا ولا يشفع لصاحبه أن دعوى المحبة قد يقع فيه من زلل ينبغي أن نلتزم بهذا الميزان الكبير العظيم ولم يكونوا يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك فمن لوازم المحبة إذن اقتفاء المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم نعم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت يقول عليه الصلاة والسلام لو أهدي إلي كراع كراع لقبلت الكراع هي عظمة الساق في الحيوان سواء كان شاتا أو بقرة أو بعيرا فساق الحيوان قيل ما دون الرقبة من الساق يسمى كراعاً وقيل هو مستدق الساق من الرجل ومن حد الرسغ إلى اليد واليوم العامة تسميها أيضاً كوارع فمنقصود بها هي عظمة اليد في الحيوان أو عظمة الرجل المستدق منها يسمى كراعاً وهو كما ترى ليس عليه كثير لحم وأكله إنما يستطيبه الناس لبعض ما يجدون أو ما يستطيبه بعضهم مثلا من طعمه أو يصنع منه مرق أو يؤكل عليه قليل اللحم الذي عليه فالمقصود أن عظم الكراع في الحيوان هو ربما كان أقل, أقل أجزاء الحيوان حظا من لحمه لأنه المنتهى إلى الأطراف إلى القدمين واليدين فهو أقل الأطراف حظا من اللحم يقول عليه الصلاة والسلام لو أهدي إلي كراع لقبلتو تخيل يعطى له كيس ويهدى إليه هذه الكوارع فيقبلها عليه الصلاة والسلام والمقصود بذلك عدم, عدم استحقار الهدية ولو كانت يسيرة أو زهيدة الثمن لأن العبرة ليست في مقدارها ولا في قيمتها إنما هو في مشاعر صاحبها الذي قدمها إليك وقد لا يكون يملك في ثمنها شيئا أعظم مما بذل ومع ذلك فمراعاتها وقبولها شيء عظيم وانتقاص الهدية اكرام كرام واحتقار يسيرها مخالف لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنها لدية ليست بمقدارها ولا بثمنها بل بمشاعر صاحبها الذي قدمها وكان عليه الصلاة والسلام يقبلها ويكافئ عليها ويثيب عليها بمثلها أو أعظم منها فجعل الهدية عنوانا للمحبة ورسولا إليها بين الناس نعم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب ب... ليس براكب بغل ولا, ولا, برذون ولا برذون يقول جابر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان مرض جابر رضي الله عنه فيحكي كيف عاده النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه يقول جاءني ليس براكب بغل ولا برذون البغل معروف وأما البرذون فهو دابة أيضا تشبه الخيل وليست بالفرس لكن لها خلقة تشبهها يقول ليس براكب بغل ولا برذون وقد صرح في البخاري أنه أتى ماشيا والمقصود أن الذهاب في قطع المسافات مشيا يدل أيضا على على عدم التكلف وعلى التقلل وعلى عدم الترفع وقد فعله عليه الصلاة والسلام من أجل أن يكسب زيارة جابر رضي الله عنه نعم عن يوسف ابن عبد الله ابن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسفا وأقعدني في حجره ومسح على رأسي يوسف ابن عبد الله ابن سلام أبوه عبد الله ابن سلام حبر من أحبار اليهود قبل الإسلام وكان من أوائل من أسلم في مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة هو من يهود بنقين وقاع من ذرية نبي الله يوسف عليه السلام بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة إمام حبر عالم في الإسلام وفي اليهودية سعد بن أبي وقاص كما في الصحيحين يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام فرجل عظيم المكانة وعظيم المنزلة وفيه نزل قوله تعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم فالمقصود أنه ولد له ولد صغير أسماه يوسف يقول يوسف وهو يروي الحديث سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي السؤال هل كان يوسف يعي ذلك في, في, في صباه أبدا فمن أين جاء بالحديث كيف رواه كيف رواه رواه لأن أهله علموه وجعلوا يغرسون هذا فيه حتى كبر فقالوا أنت سماك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقعدك في حجره ودعا لك فظل محتفظا بهذا الشرف وبهذه المنقبة فلما كبر أصبح يحدث بها يقول انا سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقعدني في حجره ومسح على رأسي وهذا مظهر آخر من مظاهر التواضع أطفال صبيان يكون نبي الأمة عليه الصلاة والسلام يجد من الفراغ وسعة الوقت مع عظيم الاشتغال وكثير الأعمال وهم الأمة التي يحملها أيجد وقتا لمجالسة الصبيان أو صرف الأوقات معهم ولو في التودد أو التلطف أو الدعاء أيا كان الجواب فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وفعلا كان يصرف من أوقاته في تواضع جم ما يشعر به الصغير والكبير على حد سواء نعم. عن عمرة قالت قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوب أو يفلي ثوبه ويحلي بشاته ويخدم نفسه حديث ربما يحفظه كثير منا أو سمعه كثير منا سئلت عائشة رضي الله عنها ماذا كان يفعل في بيته في صحيح البخاري قالت كان يكون في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج